إليك هذا القرآن وإن القرآن كنت هذا م ن ق ب ل ه لمن ا ل غ ا ف ل ي ن إذ ق ا ل يوسف ل أ ب ي ه يا أبت إني رأيت أبت أحد ع ش ر ك و ك ب ا و ا ل ش م س و ا ل ق م ر ر أ ي ت ه م لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إ خ و ت ك فيكيد لك كيدا إ ن الشيطان للانسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل ا ل ح ا د ي ث ويتم نعمته عليك وعلى آ ل يعقوب كما أ ت م ه ا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 م و ح ن ع ص ب النابلسي ض للعلوم ا ل ا س ل ل ك م و ج ه أ ب ي ك م و و و ت ك ن ا من ب ع د ه ق و م ا ل ح ي ن قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه, وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض, السيارة يلتقطه بعض السياره ان كنتم فاعلين قالوا يا أ ب ا ن ا ما لك لا تمنا على يوسف و إ ن ا له لناصحون أ ر س ل ه معنا غدا يرتع ويلعب و إ ن ا له لحافظون قال إ ن ي ليحزن ن ي لي أ ن تذهبوا به و أ خ ا ف أ ن ياكله الذيب وانتم عنه غافلون قالوا لانك له الذيب ونحن ع ص ب ة ل ل ن ا ر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 م و ل و ا ي ا أ ب ا ن ا إنا ذ ه ب ن ا ن س ت وتركنا ب ق ي و وتركنا يوسف س ف ع ل د م ت ا ع ن ا ف أ ك ل ه ا ل م ي ه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 أ و نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في ا ل أ ر ض ولنعلمه, ولنعلمه من تاويل ا ل ح ا د ي ث والله غالب على أ م ر ه ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون ولما بلغ أ ش د ه و ل ت ي ن ا ه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت ل ب و ا ب وقالته ي تلك قال معاذ الله إ ن ه ربي أ ح س ن مثواي إ ن ه لا يفلح الظالمون ولقد ه م ت ب ه وهم ب ه ا ل و ل ا ي ه غير ه ا ن ربحيه ذ لنصرف ع ن ا ل س و ء و ا ل ف ع ي إ ن ه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر و أ ل ف ي ا والفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد ب أ ه ل ك سوءا إ ل ا أ ن يسجن أ و عذاب ن ل ي م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 وقال ن س و ة في ا ل م د ي ن ة ا م ر أ ه العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إ ن ا ل ن ر ا ه ا في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أ ر س ل ت إ ل ي ه ن واعتدت لهن م ت ك ئ و آ ت ت كل و ا ح د ة منهن سكينا وقال تخرج ع ل ي ه م فلما ر أ ي ن ه أ ك ب ر ن ه وقطعن ايديهن وقلن حاش, وقلن حاش لله ما هذا بشر م هذا إ ل ا ملك كريم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 وقال الاخر إ ن ي أ ر ا ن ي أ ح م ل فوق ر أ س ي خبزا ت ا ك ن الطير منه ن ب ئ ن ا بتاويله إ ن ا نراك من المحسنين قال لا ياتيكما طعام ترزقانه إ ل ا نباتكما بتاويله إ ل ا ن ب أ ت ك م ا بتاويله قبل ان ياتيكما ذلكما مما علمني ربي إ ن ي تركت مله قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخره هم كافرون واتبعت مله آ ب ا ء يا إبراهيم شركه ا ل ه د ن شركه فضل ل ا علينا د ع ل الناس و ل ك ن أ ك ث ر الناس ل ا ي ش ك ر و ن ي ا صاحبي ج ت م ا ن ي أسماء س م ي ت م て ه ا إلا أ س い ا ء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 م و س و ع ل النابلسي للعلوم ا الاسلاميه اسماء ب ا و ي ل ه ف أ ر س ل و ن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 قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم, فما حصدتم فذروه في سنبله إ ل ا قليلا مما تاكلون ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد ي أ ك ل ن ما قدمتم لهن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 قالت ا م ر أ ة العزيز لان حصحص الحق أ ن ا راودته عن نفسي و إ ن ه لمن الصادقين ذلك ليعلم أ ن ي لمخه بالغيب و أ ن الله لا يهدي كيد الخائنين وما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 قالوا نعم النا الكيل فارسل معنا اخانا نكتل وانا له لحافظون قال هلا منكم عليه إ ل ا كما امنتكم على اخيه من قبل فالله خير حفظا وهو أ ر ح م الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ر د ة ل ي ه م قالوا يا أ ب ا ن ا ما نبغي هذه بضاعتنا ر د ة ل ي ن ا ونمير أ ه ل ن ا ونحفظ أ خ ا ن ا ونزداد كيل بعيث ذلك كيل يسير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 فلا ت ب موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ز ه م ج ع ل رحل أ خ ي اسماء ذ ن الله ي إنكم الحسنى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 كذلك كدنا ليوسف ما كان ل ي أ خ ذ اخاه في دين الملك إ ل ا ان يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق فقد أخ له موسوعه ن قبل فأسرها ف في نفسه ل م ي ب النابلسي ه م قال أ للعلوم الاسلاميه تصفون ق ا و أبا شيخا كبيرا شيخا فخذ حدنا م ك و س و ع ن ا نريك م ن ا ل م ح س ن ي للعلوم ا ل ا س ل ا م و ج د ن ا م ت ا ع ن ا ع ن د ه إ ن ا إذا ل ظ ا ل م و ن فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم الم تعلموا أ ن أ ب ا ك م قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما ف ر و ت م في يوسف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 وتولى عنهم وقال يا أ س ف ا على يوسف وابيضت عيناه, عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفته تذكر يوسف حتى تكون حرضا حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين قال انما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 إنك لأنت يوسف قالوا أنا ي س ف و ه ذ أخي علينا ي قد من الله علينا إنه من إنه الله تالله ق ويصبر فإن لقد ا المحسنين يضيع أجر ا ا تالله ل ل و ق اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين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 ل و ل ا أن ن ت ف د و ع ه ا ل القديم فلما ن ا ا ل س ي للعلوم ا ى ج ه ه الاسلاميه قل ل ك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 رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل ا ل ح ا د ي ث فاطر السماوات والارض أ ن ت و ل ي في الدنيا و ا ل آ خ ر ة توفني مسلما و أ ل ح ق ن ي بالصالحين ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم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 يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أ ك ث ر ه م بالله إ ل ا وهم مشركون افامنوا أ ن تاتيهم غاشيه من عذاب الله او تاتيهم الساعه بغته وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي إلى ا ل ل ه ع ل ى ب ص ي ر ت ن ا ومن ت ب ع ن ي و س ب ح ا ن ا ل ل ه و م ا أ ن ا من ا ل م ش ر ك ي ن و م ا أ س م ن قبلك ل إ ا ر ج الله يوحى إ ي م من أهل ا ل ق ر أفلم ي س ي في ي ر الأرض و ا ف ن ظ ر و ا كان عاقبه كيف فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم ولدار الاخره خير للذين اتقوا فلا تعقلون حتى اذا استيئس الرسل وظنوا وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا なかなか ا えないことがありません。 ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب ما كان حديثا يفتنى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون